مشكوري مشكوري مشكوري مشكوري مشكوري عالجايه يا زوار دا تحس صوت وجهنا ندركون الليجي يكحل هاي عيني يا عباس سريع دا رايسكم حوا ومشكورين على الجاي يا زول يا جبينك وبالك على النساء التيمانا وعاهد تكون حافظ على دينك حضرك من تقولي حسين وعينك لتأخر صلاتك كون الودك تفاتيك لتأخر صلاتك كون الودك تفاتيك شوف لكم عينة وتوصل للأخبار مشكورين عب جاية يا سواء مشكورين مشكورين يقحل هاي عيني يركون <تصفيق> اليجيني يقحل هاي عيني مثل عباس سريده راسكم حلا ومشكورين على الجاي يا زول لا بعلن نساء بتالحميه لون الوحده من جن زينبي ما ريت انتبر جاهل ايه هذا الله هو اني ما تسمع كلامي ابد تقول لي ما تسمع كلامي ابد تقول لي مو الستر والله الستر مشكور الجايه يا زوار مشكورين مشكورين الوحيد لهذا العمل وسام البهادلي وعلي نزار مشكورين على الجايه يا زوار لا تحس يا صد ندركون الليجي يكحل هاي عيني اللي عباس تريداً رأسكم بحوة ومشكورين عالجاية يا جواء مو تسمع غناء وتكسيب من تمشي لكون تقرر التوق أريداً من تجي خايلة من العيوم قلبك اريده الله مكتوب طيعة الله و نبيه قبل لا تمشي ليه طيعة الله و قبل لا تمشي ليه ولمامل تزم ما ينحس بزهر مشكورين عالجاية يزور مشك هاي عيني هتو الكون اللي يجي يكحل هاي عيني مثل عباس سريدا راسكم حو ومشكورين عالجاية يزو ورفعت راس سريدا كم يخيدا نجون اعلام كونو شاين اعلام اي يعلو بهالشعار رو السنينة بيكم انا ريدا ارفع الهام تقصرك جريمة بل و اكبر هظيمة تقصرك جريمة بل و اكبر هظيمة فاتر بالحشر متفيد الاعذاب مشكورين عن جيه يركون اليجين يكحل هاي عيني الهندسة الصوتية والتوزيع علي الجزائري كلمات الشاعر مصطفى الطيب التصوير والمونتاج حيدر غزال الاشراف العام الشيخ جواد الروح